فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميل فقربه إليهم قالا لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صررة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بغطنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم